وقال الذين لا يرجون لقاءنا له لا أنزل علينا الملائكة أهننا ربنا لقد استكبروا فَأُسِيهِمْ وَعَاهَدُوهُ عَهْدًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا يُصْرَخُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا وَقَادِمْنَ لَإِمَامَةِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَمْ أُمُّ الْجِنِّ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ تقرا وأحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ قُلِ ٱلرَّحْمَٰنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ الوالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لماتخذ فلانا خليلا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 بِكَ هَدِيَ وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَذَلِكَ لنسب وبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفكيرا هللَّ فيينَ يُحشَّعونَ عَ ُوجُِهِ مُ إِلَ جَهًَاَّ مَؤُلَائِكَ شَعوم م وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ وَأَغَاهُ هَارُونُ وَزِيرًا فَقُلْ اِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا دَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَتَدََ لِظَّالِ مِجِنَ عَذَبََ لمَا وَعَدَ وَثَمُدَ وَأَْص أََ وَّ وَقُرُونَ بَيِنذَكَ وَقُل لَّنْ ḍَرَبَنَا لَهُ لَمْسَانًا وَقُل لَّن تَتَبَّرَنَّ تَسْبِيرًا وَلَقَدْ تَعَالَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤن هذا الذي بعث الله رسولا إِن كَادَ لَ يُضُّونَ عَِهَاتَِا لَُلَّ أَصْرَابَظنَا عَلَيهَا وَسَو فَ يَعمَُحينَ يَرَوونَ العذَبَ مَ نَ ضَلُّ سبيلا اللَّهُ إِن تَمَنَّى اتخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسِبُ أَنَّ أَكثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ إن همو إلا كَرَنَ عامِ بل همو أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل وَأَوْشَاكَ أَلَ جَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَ الْمَشْمَسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضِيًّا يَسِيرًا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا به بلدة ميتا ونسكيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لي فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فَلاَ تُطِعْ كَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ أُم فرُرَاتُ وَهذَامِشُنُ جَج وَجَعَلَ بَينَهُ مَا بَْرزَخَ وَحِجَرًَا محجورا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصُورًا وَعَنَّ نَرَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا ولا يضوهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ دْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا كَلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُ جدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في سَمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا شُقُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما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 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَجْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إَِّ مَنْ تَبَ وَآ مَنَ وَعَامِلَ عَمَلَ صَالِحَم فَأُل إِكَ يُبَِّل اللهَّ سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا كل ما يعبأ بكم ربي له لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم ص م م تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمن إِنَّ شَأْنَنَا نَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ فَظَلَّتْ عَنَا قَوْمُ لَهَا غَاوِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ فَإِنَّ لَّكَ نَوْعًا هُمْرِبِينَ ۚ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمُ ۚ أَمْ ذَٰؤُمَ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوِلَ الْأَرْضِكَ مَنْ بَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اطْلُبْ لِقَوْمِكَ الْمَالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يت... تَقُولُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيَّ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُوا قَالَا كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِرُّون فاتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نرب كفينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قَالَ فَعَنْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل لا فِرض عون وما رب العالمين هذا رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم قَال لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَال رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُم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 كنت من الصادقين سالق عصاه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء اولئك للملأ حوله إن هذا لساحر عليم نريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجهي وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا قَالَ الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قال لهم موسى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 لا انا سنن لكم ان هو الذي علمكم التسرف فل تعلمون لا اقاط أطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير أن يغفر لنا ربنا خطايانا تَلاَفِرَ عَوْنُ فِي الْمَذَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بنين آي فَاتَّبَعُوهُم مُشْرِكِين فَدَمَّتْ مَا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ لَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ الطود العظيم وأذفنا ثمل آخرين وأنجينا موتين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 عَلَيْهِمْ نَبَأُ هِضْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ولا تغزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يامنت الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتكين وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَمْ كُبَكِبُ فِيهَاهُ وَغَغُود وَجُُودُ إِبلَ سَجَ مَعُ قَا وَهُم فيِيهَا يَخْتَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسُوقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كلا ايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نمين فَتَقَ اللهَ وَأَطِيعُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ نَأْجُرُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتَقَ اللهَ